ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلتنا من قرية ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين إنهم at uh -oh. فَإِنَّ أَصْحَابَ الْفُلْكِ إِن نَّبَذُوهُ فَإِنَّنَا بِهِ لَمُرْسَلُونَ الذين يوم كحين نسقوم واتقلبكم في السنين هل أنبئكم على من تنذل الشياطين تنذل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبكى الله كثيرا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا